بوك تو جراشي أربعة وثمانون أربعة وثمانون أتتكال <تصفيق> تشار الماضي أربعة الماضي أربعة بورا يقرأ يقرأ আমি পড়েছি لقد قرات للتو لقد قرات لقد قرات كل الروايه لقد قرات كل الروايه বুঝতে পারা يفهم, يفهم. لقد فهمت للتو لقد فهمت আমি فهمت كل النص لقد فهمت كل النص উত্তর يجيب, يجيب. আমি لقد أجبت للتو لقد أجبت আমি সমস্ত প্রশ্নের لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة আমি সেটা জানি আমি أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو انا اعلم هذا لقد علمت هذا امي شيتا ليكي اكتب هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا امي شيتا سوني انا اسمع هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا امي اته هذا لقد هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا للتو. আমি ওটা নিয়ে আসব আমি ওটা নিয়ে এসেছিলাম انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد أتيت بهذا আমি ওটা কিনব আমি ওটা কিনেছি انا أشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا أمي ش شكر أمي شاء شكرلم أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا أمي ش بككرب. ش باك كرتلم أنا أشرح هذا لقد شرحت هذا للتو أنا أشرح هذا لقد شحت هذا مي شجانني مي ش جانتم أ أعرف هذا لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا لقد أعرف هذا. भाषा शिक्षा संक्रान्त सर्वशेष पाठ्यक्रम पे लगन करुण डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डट